يا اللي مسيحك كل اوقاتك بيتربى على عرش حياتك انت يا بابا كن له الشمع وطي اغن لهم اولي اولادك يا اللي مسيحك كل اوقاتك بيتربى على عرش حياتك انت يا بابا كن يا غم مهور لأولادك مصباحك دايماً متاد ما وضعتوش تحت المكيال صوت قلبك كان عالي وال عايضة وصل للأمجاد مصباحك دايماً متاد ما وضعتوش تحت المكيال صوت قلبك كان عالي وال عايز اوصل للامجاد انا مش عايز جه ولا مال انا كان زيب في السماء متشال هوصل له بايمان وجهات من عنده فضيلك وصفات يطل مسيحك كل أوقاتك بتربع على عرش حياتك أنت يا بابك رلو الشمعة وديها منور لأولادك ياللي مسيحك كل أوقاتك بتربع على عرش حياتك أنت يا بابك رلو الشمعة يا هم مهور لأولادك علشان بتحب التسبيح كنت تصلي ليل راح الهم وداب ونهار وبيت كده فرحان بصحيح علشان بتحب التسبيح كنت تصلي ليل راح الهم وداب ونهار وبيت كده فرحان بصحيح لا يهمك موت ولا اختار خوفك مش من قلبك طار حضني يا سعدة في ومريح وانت في حضنه بتسني دراسك يللي مسيحك كل اوقاتك بتربع على عرش حياتك انت يا بابك للمس شمع يا محمد نور